الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا سهل يسأل ما الفرق بين أمة الدعوة وأمة الاستجابه وهل هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أمة الدعوة هم كل من بعث فيهم محمد عليه الصلاة والسلام فالدعوة موجهة لكل من بعث فيهم فالمشركون واليهود والنصارى والوثنيون كل هؤلاء من أمة الدعوة لأن الدعوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للجميع وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين وما ارسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فهي دعوه للجميع وأما أمة الإجابة فإن المعني بها من استجاب له عليه الصلاة والسلام فكل من دخل في هذا الدين واستجاب للنبي عليه الصلاة والسلام فهو من أمة الإجابة ولا فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الفرقة الناجية صفه لأهل السنة مأخوذة من قوله كلها كلهم في النار إلا واحدة والطائفة المنصورة فرقه لأهل السنة مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذرهم فهم صفتان لأهل السنة وصفات أهل السنة كثيرة بحسب كثرة أعمالهم الخيرة ومسالكهم الحميدة ومتابعتهم الرشيدة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فهم أهل السنة وهم أهل الجماعة وهم اهل الائتلاف، وهم اهل الفرقه الناجية وهم اهل الطائفه المنصورة هذه الصفات لهم اكتسبوها من السنة اتبعوا السنة فنالوا تلك الصفات وكلما كان الانسان متبعا للسنة ممتثلا لها نال هذه الصفات التي هي صفات اهل السنة المتمسكين بها نعم. هذا سائل يسهل يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأنا على عهدك ووعدك ما أي ما عاهدتك عليه من الالتزام بطاعتك والقيام بأمرك أنا على ذلك على هذا العهد وعلى هذا الوعد ما استطعت وهذا بمعنى قوله عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فأنا على ذلك العهد وعلى ذلك الوعد ما استطعت إلى ذلك سبيلا معا. هذا يقول فضيلة الشيخ كيف يتبين الإنسان أحد الأمرين أو بماذا يتعرف على المختار من أمره بعد صلاة الاستخارة عندما يكون مترددا في أمر ما يريد الاقدام عليه يستخير الله يستخير الله بمعنى أنه يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بالدعاء الماثور فإن كان مقدما على الأمر وقد استخار يمضي على إقدامه وإن تيسر الأمر فهذه خيرة له وإن تعسر الأمر فهذا شر صرفه الله تبارك وتعالى عنه فيستخير ويمضي في الامر الذي هو قادم عليه بعد الاستخاره فان تعسر الامر او مالت نفسه عنه او تبين له ما هو خير له منه فانه يصير اليه وهذا من الخيره التي اختارها الله تبارك وتعالى له والله تعالى على من صلى الله وسلم على نبينا محمد